إذ تَسِْيثونَ رَبَّكُمْ فَاسَّجَابَ لَكُمْ أَي مُمِدّكُمْ بِأَلْفم مِنَ الْمَلائكَةِ مُرْدفين وَماَا جَعَلَهُ اللهَّهُ إِللاا بُشْرَاول تَطمَ إ بِهِ قُلوبُكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلا مِنْ أَنادِلههِ إِ اللهَّه إن الله عزيِيزٌ حَكِيم إذ يغشيكم النعات أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم, ليطهركم بِهِ ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام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 ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأما للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ جبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم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 وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأما الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون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 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأمه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقابة وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ فَأَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُثْبِتُونَكَ أَوْ يَقْتُلُونَكَ أَوْ يُخْرِجُونَكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قالوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَنَشَاءَ هَؤُلَاءِ قُلْنَا مِثْلَهَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ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 وَماَا للَهُ أَلَّ يُعَذِبَهُم اللهَّ وَهُمْ يَصُدّونَعَ الْ المَثّْدِ الْ الحرَامِ وماَا كانوا أَلَأَه إن أَْليا أُهُ إِللاا المُتقونَ وََّ أَكثَرَهُم لا يعلمون وَماَا كانَانَ صَلَتُهُم عنندَ البَيت إللاا مُكان أَهُ وَتَصِْيه فَذوقُ الْ العذاابَ بِماَا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون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 ثَُّةُ الأووَلين وَقاتِلُهُم حتىَ لا تَكُونَ فِتنَتُ وَيَكُونَ الدّين كلُلّهُ للِلله فَإِن تَهَو فَإِن اللهَّه بِماَا يَععملَلُونَ بَوصير وَإِنْ تَوََّ فَلَمُ أن اللهَّه نَوْولكُمْ نِعمَ الْمَوْولَا وَنِعْمَن النَّصير نععمل الْمَوْولَا وَنِعمَن النَّصير وَاعْلَمُوا أَمَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شِيءٍ فَأَمَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى, وللرسول ولذي القربى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ إن كنتم, إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبَدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِن اللهَّه لَنِييعٌ عَم إذ يرِيكَهُم اللهَّهُ ف مَنَامِكَ قَليِيلَ وَلَْأَراَكَهُم كثيرًا لَفَشِلْلتُمْ لَفَشِلُْم وَلا تَنزَعةُمْ فِي الأمْرِ وَلَكِ اللهَّه تََّمْ إِهُ عَمُم بذاتِ الصّلُور وَإِن يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا لَقِيتُم فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُم فِئَةً فَاسْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ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 والله بما يعملون محيطا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء, وقال إني بريء من وَاَنِّي اَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ وَاللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ الْغَرَّ هَٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ هُمْ فِي دَارٍ نَّغْمَةٍ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ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 كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بآياتِ رَبّهِم فَأَهلَنَاهُ بذُنوبهِم وَأَغْرَقََ آلَ فِي الرعَْونَ وَكُلّم كانَوا ظَالِمين إَِّ شَرَدَّوَ بِِهدَ اللهَّهِ الذيينَ كَفرَروا فَهُم لا يُؤْمنِنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون وان تخافن من قوم خيانه فام بذ اليهم فام بذ على توا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 تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُؤْتِهِ وَالَّذِينَ أُوتُوا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ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 يا ايها النبي حسبك الله يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال انيكم منكم 20 صابرون يغلبون 200 وَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُونَ مِئَتَيْنِ وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين, والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا لا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يأَهَن النَّ بِيقُلِّمَا فِي أَدكُم مِنَ الأسرَرائ عَِ اللهَّهُ فِي قُلُوا بِكُمْ خَيْرَ يُؤتِكُمْ خَيرًَا مِم مَا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِر للَكُمْ واللَّهُ غَفُور الرَّحيِيم وَإِني يُريدوا خِييَانَتَكَ فَقَلَخَانوا اللهَّه مِنْ قَبللُ فَأَمْكَنَ مِنْهُم واللَّهُ عَليمٌ حَكِيم ان الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا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 والَّذِينَ آمَنوا مِْ بعد وَهابِ وَوجَهَدُ معكُم فَأولَا إِكَ منِنْكُْ وَأُلُ الْ الأرْحَامِ بعدُهُمْ أَْل ببعْض فيِي كتابَابِ الله إِ اللهَّه بكلُلِّ